ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ان اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Blum, <laughs>